إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إِنَّ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أَمْ لم تنذرهم لا يؤمنون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 فسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء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 أو كصيد من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مضهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها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 فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون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 فَقَالَ أَنْبِئُونِي فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا هَلْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شدتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا, هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي في بعهدكم واياي فارهبون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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وَأَنَّمُوْنَ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعمتي الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يوما لا تجزي تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شيئا شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا منها مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا مِنْهَا شفاعة ولا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 وَإِذْ وعدنا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وَأَنتُمْ ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 فظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الْمَنَّ والسلوى كل من طيبات مَا رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكل منها حيث شئتم رادوا ودخلوا الباب سجدو وقولوا حطة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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا, لنا, ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وعدسها, وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فرهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحواها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وَقُلْنَا اقْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يحيي الله الْمَوْتَى ويريكم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قلوبكم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ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 ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتم ثم تولّيتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من بيارهم تظاهرون عليهم, تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب فافينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 فَلَمَّا جَاءَ مِنْ كِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَ أَشْتَرَوْا بِهِ أَفْوَصَهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُونَ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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بضوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن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 بما يعملون